صلي على سيدنا محمد تبلغون به ودوائها وعافياتي قدى واشفائها ونور الابصار وضيائنا وعلى عليه وصحبه Allah Allah! I took away. I صلي على سيدنا محمد وتوائها وعافياته الحمد I wa the lima melee, Szukkák, sikkelna bi-muhammad Allah, Allah, homm salli ala Seyyidina muhammadin Tippin وضيائها وعلى آله وصفه ويسلم الله